وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا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 فمن أسلم فأولئك تحرروا شدة، وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطب، وألوا استقاموا على الطريق لا أسقيناهم ما أنغدا قا لنفتنهم فيه.